قلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين وقال الملاء الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِرِينَ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 وقالوا قدم السباء انا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فَأَمِنَ أَهْلُ القرى أَن يأتيهم بأسنا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأْتِيَهُمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ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 من عهد و وجدنا اكثرهم لفاسقين، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا ذلك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذَنَ لكم إن هذا مكر مكرتموه في المدينة في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم مجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحمي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون <تصفيق> ولقد أخذنا آل فرعون بالسلين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنغسلن معك بني إسرائيل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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهدون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميطات ربه أربعين ليلة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 واتخذ قوسا من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأو أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولمَّما رجع موسى إلى قومه غضب الناس فانقال باسمه خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجول إليه قال بنا أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 واختار موسى قومه 70 رجلا من ميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وايا يات بما فعل السفهاء منا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 وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِي مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء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 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأوﻻل التي كانت عليهم.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 ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و به يعبدون وقد تعالى مثنى عشرة أسباطا أمما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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ مُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطْطَةٌ وَدَخَلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِلَكُمْ قَطِيعٌ آتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم طولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم, فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبس إذ يَعْدُونَ فِي السَّبِتِ تَأْتِي مِحِيطَانُهُمْ يَوْمَ سَبِتِهِمْ شُرَّعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهمْ كَذَلِكَ نَبْلُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يفسكون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُوْا عَنْهُ قُلْ لَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ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 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ فَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ الضَّالُّونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ۖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ۚ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَهَا ۖ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذونه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 وَإِذَن قَالَتِ الْجِبَالُ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي بِلَادِنَا ۖ قَالُوا يَا آدَمُ وَأَهْلَكَتُكَ وَمَن مَّعَكَ إِلَّا مَن كَفَرَ ۗ قَالُوا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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفَلُوا فوسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلاولئك هم الخاسرون ولقد راينا لجها كثيرا من الجن وَإِن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعال بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة ديان دي مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها, فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا الدع وَلله غَدَعَ واللهَّ رَبّ مَا ل إِ آ تَتَنَا مِنَ الشَّكِ فَلَمَّا آتَوْا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُمْ فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ <تصفيق> أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم مدعوتموهم أم أنتم صامتون <تصفيق>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 أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُم بِلَا الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم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 إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آيات مزادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولا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 يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 اِذِ اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ غُدٌ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا مُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نُّصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ <سؤال> عَزِيزٌ حَكِيمٌ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ <سؤال> أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ <سؤال> عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ <سؤال> <سؤال> مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ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 ذلكم فاذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرا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 ان الله رمى وليبني المؤمنين منه بناء حسنا ان الله سميع عليم ذلك وان الله موهن كيد الكافرين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 وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَقَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فثنت و أن الله عنده أجر عظيم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 وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ وَإِذَا تُتَلَعَ لَعِيمَ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْ لَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ وَإِذْ قَالُوا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِتْنَآ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَنَّهُمْ وَأَنْ فيهم وما كان الله معذبا وهم يستغفرون وما لهم من لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه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 لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَمِيثَ مِنَ الطَّيِّمِ وَيَجْعَلَ الْخَمِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْ يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل لله فإن انتموا فإن الله مما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ صدق الله العظيم